وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزيه عنا خير ما جازيت نبيا عن دعوته ورسولا عن رسالته وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقد فى اثره الى يوم الدين اما بعد فان موضوعنا في هذا اليوم الاغر باذن الله تبارك وتعالى لهو موضوع خطير ولم ونحن نرى هؤلاء الذين يطالبون بتحكيم شريعة رب العالمين يقعون في مسائل هي من أكبر مسائل الدين ويخوضون في عرض النبي الأمين عليه الصلاة والسلام فهؤلاء على الحقيقه ارادوا تحكيم الشريعه بوسيله ليست بمشروعه وما حكموا شرع الله تبارك وتعالى في انفسهم لما ارادوا القفز الى هذا الكرسي ومن هؤلاء الذين اثاروا دققا في الآونة الأخيرة ووقعوا في أمور منكرة واغتر بهم الكثير من عوام الناس هذا الرجل الذي يدعى بحازم صلاح أبو اسماعيل هذا الرجل وقع في حق النبي عليه الصلاة والسلام مرتين اثنتين ووقفت على كلامه بالصوت والصوره وقمت بتفريغ كلماته بمنتهى الانصاف واتيت على الفاظه كما قالها حتى يعلم الناس أننا لا نتربص ولا نترصد لهؤلاء ولكن الأمر جلل فقد وقع الرجل في عرض النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن أتكلم وقبل أن أناقش أقواله وأعرضها على كلام أهل العلم وأقرأه على مسامعكم اود أود أن أنبه على أمر خطير يقع فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام فضلا عن السلفيه وهو أن الرجل إذا وقع في خطأ لفظي لا يحل لاحد كائنا من كان ان يقول وما يدرينا انه يقصد هذا الخطأ فلنحمل كلامه على المحمل الحسن وهذا من الضلال والاضلال وما ضل اكثر من ضل إلا لحمله المجمل على المفصل من أقوال الناس وليس لي ولا لأحد كائنا من كان أن يحاكم إنسان على ما في صدره لكن يحاكم المرء بظاهره وبأقواله التي تخرج منه فلربما يكون الإنسان محترما للصحابة رضي الله عنهم في الباطن، ولكنه لسوء تحصيله العلمي أو لقلة بضاعته المزجاه في تحصيل العلوم الشرعية ينتقص الله تبارك وتعالى أو ينتقص الرسول عليه الصلاة والسلام. أو يطلق على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عنهم أنهم غثائية أو هذه الأقوال الرديه وهو مع هذا ربما كان معظما لهؤلاء الذين يطعن فيهم من الصحابة أو من غيرهم في الباطن لكننا أو بمعنى أدق لكن العلماء لا يحاكمون الرجل على دواخله أو على مقاصده إنما يحاكمونه على ما يخرج من فيه قال هذا الرجل فضى الله فاه وهو يتكلم عن النصارى قال ومن ازعلش منه أبدا أن المسيح يرى أن محمدا كذاب ومن ازعلش منه أبدا أن المسيح يرى أن محمدا كذاب كذاب أنا مش زعلان منه هو حر وحسابه عند الله أنا زعلان منه أخرويا يوم الإيام مفيش مانع أبدا بس هو هو عقيدته مبنيه على ذلك وأنا أعطيه الحق في ذلك دني يعني أعطيه الحق في أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يطعنه وأن يقول عليه بأنه كذاب حازم صلاح ابو اسماعيل هذا يعطي الحق للنصارى ان يقولوا عن على النبي عليه الصلاه والسلام انه كذاب وأنا اعطيه الحق في ذلك دنيا لان الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حق يا اخي ما دام دي عقدته بيتكلم عنها ويدعو اليها جو كنيسته ما عنديش اي مشكله هذه هي السبه الأولى في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وقال في مقطع آخر له الرسول عليه الصلاة والسلام لما فات على الراجل اللي كان بيعمل موضوع النخل ده يعمل تلقيح النخل والله ربنا سبحانه وتعالى كم من الممكن أن يكون غيورا يعني ربنا مش غيور على الرسول ما يخلوهش يغلط إنما خلاه يغلط وهذا هو عين عقيدة الجبرية أن الله سبحانه وتعالى أرغم النبي عليه الصلاة والسلام على الخطأ بنص كلام هذا الرجل إنما خلاه يغلط قال لهم مع إنه ما غلطش قال لهم أنتوا بتعملوا كده ليه ما تسيبوها فهم بدل ما يفتكروا دا تساؤل افتكرو بقى حاجة مقدسه فسابوا تلقيح النخل فباظ المحصول وهذه سبة أخرى في حق النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل الذي حطم أفئدة كثير من أصحاب اللحى ويريدون أن يترأس مصر اليوم قبل غدا ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الرائع الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنا أورد على مسامعكم مسألتين من هذا الكتاب العظيم المسألة الأولى أن من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سواء كان مسلما أو كافرا فإنه يقتل. قال شيخ الإسلام هذا مذهب عليه عليه عامة أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم. على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القتل وممن قاله مالك والليس وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال وحكي عن النعمان لا يقتل يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القتل كما أن حد من سب غيره الجلب وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما وكذلك قيده القاضي عياض فقال أجماعة الأمة على قتل منتقصي من المسلمين وسابه وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره وقال الإمام إسحاق ابن رهاويه أحد الأئمة الأعلام أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله قال الخطابي رحمه الله لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله أي من يسب النبي عليه الصلاة والسلام وقال محمد ابن سحنون وهو من كبار أهل العلم أجمع العلماء على أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر وتحرير القول وما زال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الساب إذا كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب لأمة الاربعه وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك كإسحاق بن رهاوية وغيره وإن كان زميا يهوديا كان أو نصرانيا فإنه يقتل ايضا في مذهب مالك وأهل المدينة وسيأتي حكاية ألفاظهم وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث وقد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول كل من شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل وأرى أن يقتل ولا يستتاب قال وسمعت أبا عبد الله يقول كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا أي مثل السب رأيت عليه القتل ليس على هذا اعطوا العهد والزمة أي اليهود والنصارى، وكذلك قال أبو الصفراء سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الزمة شتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا عليه؟ قال إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي عليه الصلاة والسلام مسلماً كان أو كافرا رواهما الخلال. وقال في رواية عبد الله وأبي طالب وقد سئل عن شتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يقتل قيل له فيه أحاديث قال نعم أحاديث منها حديث الاعمى الذي قتل المرأة قال سمعتها تشتم النبي عليه الصلاة والسلام فقتلوها وحديث حسين أن ابن عمر قال من شتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قتل وعمر ابن عبد العزيز يقول يقتل وذلك أنه من شتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو مرتد على عن الإسلام ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاد عبد الله سألت أبي أي عبد الله بن أحمد سأل اباه الإمام أحمد عمن عم شتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستتاب قال قد وجب عليه القتل ولا يستتاب لأن خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم يستتبه رواهما أبو بكر في الشافر وفي رواية أبي طالب سئل أحمد عمن شتم النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتل نقض العهد وقال حرب سألت أحمد عن رجل من أهل الزمة شتم النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتل إذا شتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رواهما الخلال وقد نص على هذا في غير هذه الجوابات فأقواله كلها نص في وجوب قتله وفي أنه قد نقض العهد وليس عنه في هذا خلاف فمن شتم النبي عليه الصلاة والسلام يقتل ردة ولا يستتاب لماذا؟ هذا ما سوف نعرفه في المسألة السنية، وهو كلام الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية طيب الله ثراه قال في مسالته السنية أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا قال الإمام أحمد في رواية حنبل كل من شتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل وأرى أن يقتل ولا يستتاب وقال كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا أي مثل السب رأيت عليه القتل ليس على هذا أعط العهد والزم وقال عبد الله وقال عبد الله سألت أبي عما شتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال قد وجب عليه القتل ولا يستتاب خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستتب قال شيخ الإسلام هذا مع نصه أنه مرتد ان كان مسلما وأنه قد نقض العهد إن كان زميا وأطلق في سائر أجوبته أنه يقتل ولم يأمر فيه باستتابة هذا مع أنه لا يختلف نصه ومذهبه أن المرتد المجرد يستتاب سلاسا إلا أن يكون ممن ولد على الفطرة فقد روى أو روي عنه أنه يقتل ولا يستتاب والمشهور عنه استتابة جميع المرتدين وأتبع في استتابته ما صح في ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أمروا باستتابة المرتد في قضايا متفرقة وقدرها عمر رضي الله عنه عنه ثلاثا، وفسر الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من بدل دينه فاقتلوه بأنه المقيم على التبديل السابت عليه فإذا تاب لم يكن مبدلا وهو راجع يقول قد أسلم وهل, وهل استتابة المرتد واجبة أو مستحبة فيه عن الإمام أحمد روايتان وكذلك الخرقي أطلق القول بأن من قذف أم النبي عليه الصلاة والسلام قتل مسلما كان أو كافرا لماذا قال ذلك الخرقي مع أن أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفرا وكذلك أبوه بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحديثان رواهما مسلم لأن السب في أم النبي عليه الصلاة والسلام يفضي للطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ولد كذا وأطلق أبو بكر إن أنه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذلك غيرهما مع أنهم في المرتد يذكرون أنه لا يقتل حتى يستتاب فإن تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الزمة إن كان كافرا أو يعود إلى الإسلام إن كان مسلما ويقلع عن السب فقال القاضي في المجرد وغيره من أصحابنا والردة تحصل بجحد الشهادتين وبالتعريض بسب الله تبارك وتعالى وبسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا أن الإمام أحمد قال لا تقبل توبة أو توبة من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لماذا لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن المعره والاذى يلحق النبي عليه الصلاة والسلام لأن المعره تلحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذلك وكذلك قال ابن عقيل وهو من الحنابلة قال أصحابنا في سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه لا تقبل توبته من ذلك لما تدخل من المعرة من السب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو حق لادمين والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات لم يعلم إسقاطه وقال القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين إذا سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قتل ولم تقبل توبته مسلما كان أو كافرا ويجعله ناقضا للعهد نص عليه أحمد إذا كان زميا وذكر القاضي عياض النصوص التي قدمناها عن الإمام أحمد في أنه يقتل ولا يستتاب وقد وجب عليه القتل قال القاضي عياد لأن حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اسمع لأن حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يترتب عليه حقان حق لله تبارك وتعالى لأنه رسول الله وحق للآدمي والعقوبة تعلق بها حق لله وحق للآدمي فإن غفرها الله فكيف يغفرها الآدمي وكيف يتحلل هذا الساب من النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد مات لذلك لم تسقط عنه التوبة كالحد في المحاربة فإنه لو تاب قبل القدرة لم يسقط حق الآدمية من القصاص ويسقط حق الله تبارك وتعالى وقال أبو المواهب وقال أبو المواهب العكبري يجب لقزف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحد المغلظ وهو القتل تاب أو لم يتب زميا كان أو مسلم يعني حتى لو أن هذا السب الذي اللجي... يجيز له هذا الرجل المجرم أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان كفرا وليس هناك شيء أعظم من الكفر إلا أنه بسبه للنبي عليه الصلاة والسلام يوجب هذا قتله لأنه نقد للعهد والزمة فكيف بالمسلم؟ وكذلك ذكر جماعات آخرون من أصحابنا أنه يقتل ساب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا تقبل توبته سواء كان مسلما أو كافرا ومرادهم بأنه لا تقبل توبته أن القتل لا يسقط عنه أو لا يسقط عنه بالتوبة والتوبة اسم جامع للرجوع عن السب بالإسلام وبغيره فلذلك أتوا بها وأرادوا أنه لو رجع عن السب بالإسلام أو بالاقلاع عن السب والعود إلى الزم إن كان زميا لم يسقط عنه القتل لأن عامه هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن كان مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل كالمرتد وإن كان زميا فقال أبو حنيفة لا ينتقد عهده واختلف أصحاب الشافعي فيه فعلم أنهم أرادوا بالتوبة توبة المرتد وهي الرجوع إلى الإسلام وهذا ظاهر فيه فإن كل من ارتد بقول فتوبته أن يرجع إلى الإسلام ويتوب من ذلك القول وأما الزمي فإن توبته لها صورتان هذا الزمي كيف سيتوب ولو تاب من سبه للنبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا والآخرة فلذلك قال في توبته امران او صورتان احدهما ان يقلع عن السب ويقول لا اعود اليه وانا اعود الى الزمة وانا اعود الى الزمة والتزم موجب العهد والثانيه ان يسلم فان اسلامه توبه من السب وكلا الصورتين تدخل في كلام هؤلاء الذين قالوا لا تقبل توبته مسلما كان او كافرا وان كانت الصوره الثانيه ادخل في كلامهم في الاولى ولكن اذا لم يسقط عنه القتل بتوبه هي الاسلام فان لا يسقط فأن لا يسقط بتوبة هي العود إلى الزمة أولى وإنما كانت أدخل لأنه علم أن التوبة من المسلم إنما هي الإسلام فكذلك من الكافر لذكرهم توبة لسنين بلفظ واحد ولأن تعليلهم بكونه حق آدمي وقياسه على المحارب أو المحارب دليل على أنه لا يسقط بالإسلام ولأنهم قد صرحوا في مواضع يأتي بعضها أن التوبة من الكافر هنا إسلام يعني حتى هذا الرجل حتى هذا الرجل الذي قد أباح له السب لا توبة له إلا أن يعود على الإسلام على الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم وقد صرح بذلك جماعة غيرهم فقال القاضي الشريف أبو علي ابن أبي موسى في الإرشاد وهو ممن يعتمد نقله ولازال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني شيخ الإسلام ينقل عن هذا الرجل الذي يعتمد قوله يقول ومن سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قتل ولم يستتب ومن سبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أهل الزمة قتل وإن أسلم وقال أبو علي بن البناء في الخصال والأقسام له ومن سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته وإن كان كافرا فاسلم فالصحيح من المذهب أنه يقتل أيضا ولا يستتاب قال ومذهب مالك كمذهبنا وعمت هؤلاء لم يذكروا خلافا وعمت هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره وهذه طريقة القاضي في كتبه المتأخرة من التعليق الجديد وطريقة من وافقه وكان القاضي في التعليق القديم وفي الجامع الصغير يقول إن المسلم يقتل ولا تقبل توبته وفي الكافر إذا أسلم روايتان قال القاضي في الجامع الصغير الذي ضمنه مسائل التعليق القديم ومن سبى ام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قتل ولم تقبل توبته فإن كان كافرا فأسلم ففيه روايتان إحداهما يقتل أيضا والثانية لا يقتل ولا يستتاب قياسا على قوله في الساحر إذا كان كافرا لم يقتل وإن كان مسلما قتل وكذلك ذكر من نقل من التعليق القديم مثل الشريف أبي جعفر قال إذا سب أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم روايتان إحداهما يقتل والأخرى لا يقتل قال وبهذا التفصيل قال مالك وقال أكثرهم تقبل توبته في الحالين انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأرجئ حديثي إلى ما بعد جلسة الاستراحه الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد ينبغي على كل من سمع هذا الكلام الذي صدر من هذا المخرف أن يتبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه لأن المؤمن إنما يوال الله ورسوله والمؤمنين ويتبرأ من الشرك ومن الكفر ومن العصيان والمجرمين وليس معنى كلام هذا أنني أكفر هذا الجاهل بل أقول إن قوله هذا كفر وعلى ولي الأمر المسلم أن يتخذ إزاء هذا الرجل ما يراه صحيحا صوابا في كتب أهل العلم وهو اي ولي الأمر هو الذي يتولى ما قرأته الآن على مسامعكم من إنزال حكم الكفر عليه أو من قتله ردة لكننا نقول مثل هذا يا عباد الله وغيره ممن قد اغتر به وبحاله لا يعول عليه فإننا الآن نسمع شنشنة وهي كما قيل شنشنة نعرفها من أخزم أنهم يريدون رفع هذا الرجل إلى السلطة حتى يحكم بشريعة الله تبارك وتعالى وأنا أسأل يا من تريدون تحكيم الشريعة أين غضبتكم لرسول الله يا من تريدون تحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أين غضبتكم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا الفاجر يسمع يسمح لكافر أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يشتمه وأن يتنقص منه هذا القول بمجرده ردة ويجب على قائل هذا الكلام أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وسمت فرق بين رده وبين أن يقع هذا الحكم عليه فيقال هذا كافر كما نقول كفر وكافر وشرك ومشرك فتنزيل الأحكام على الأعيان ليس من مهمة طلبة العلم الصغار لا بتفسيق ولا بتبديع ولا بتكفير وتنزيل حكم الكفر على المعين بد له من استفاء شروط وانتفاء موانع وقد يختلف الأمر في تنزيل حكم البدعه على المبتدع فإن حجة الله قائمة على المبتدع ولو أنزل عليه الحكم بالبدعة فإن هذا لا يفضي ابدا إلى تخليده في النار لكن انزال الكفر على الأعيان هي مهمة العلماء والقضاة والمفتين وليس لأحد من الناس أن يتجاصر أبدا وأن يرمي إنسانا بالكفر مع أن هذا القول الذي صدر من هذا المخلوق قول عظيم في جناب النبي عليه الصلاة والسلام إلا أننا لا نكفره ولا نستبيح دمه ولا ماله ولا أي شيء من هذه الأمور فإن هذه الأمور موكله إلى أولياء الأمور من العلماء ومن الأمراء فلذلك كل من أحب الشريعة واحترم نفسه واحترم عقيدته لابد له أن يتبرأ من هذا الرجل وأن يتبرأ من هذا القول المشين فكيف سيحكمون شرع الله تبارك وتعالى وهم لا يستطيعون أن يحكموا بشرع الله في أنفسهم ولا في أقوالهم ولا في أفعالهم فترى الواحد منهم يرتدي رباط العنق اين هو من حكم الاسلام وتراه مسبلا اين هو من حكم الله وحكم الرسول وبعدما كان ذا لحيه كسه فاذا به يحلق لحيته اين هو من احترام سنه النبي عليه الصلاه والسلام انما هو داء حب المناصب الذي ابتلي به كثير من هؤلاء السفهاء الذين يطلقون على أنفسهم غطأا وخلطا وغلطا أنهم سلفيون وهم إخوان بلحه هطبيون وسرير وسروريون على منهج الإخوان المسلمين لا يدينون لا لبطاعة ولا يدينون لا بسمع لا لمن سبق ولا لمن هو موجود ولا لمن هو سياتي وإنما يريدونها فوضى ويريدون العبس بامن العباد والبلاد فان كان هذا الرجل صادقا بعدما تبين كذبه فوجب عليه ان كان محبا لوطنه ومحبا لاسلامه ان يتنازل عن هذا الكرسي حتى تعلموا لماذا كان القذافي وابن علي وصدام وغير هؤلاء يلتصقون بالكراسي داء عضال من طلبه وكل اليه ومن طلب له أعين عليه لذلك فإن تصدى لهذا الكرسي علماني كما كنا نعيش في العصر السابق فكان رئيسه يدين بالعلمانة ومن قبله كذلك ومن قبله كذلك مدة ستين سنة فإن كان علمانيا ويستطيع إدارة البلاد فهو والذي نفسي بيده خير من ملء الأرض من هؤلاء الذين أساؤوا للإسلام فما وطئت مكانا ونزلت فيه إلا ويشار على أصحاب اللحى بأنهم كذب وبأنهم يغررون بالناس وبأنهم ظهروا على حقيقتهم أساؤل للاسلام لماذا دخلتم في هذه اللعبة القزرة لعبة السياسة وما كان لأحد من هؤلاء أن يدخل في هذه اللعبة فإن من دخلها تجرد من دينه وتنازل عن كل أصوله فاسبتوا يا أهل السنة على السن وثبتوا على ما أنتم عليه واتصلوا بالعلماء وكونوا أحلاس بيوتكم في هذه الفتن المتلهمة وإياك ثم إياك ثم إياك أن تدافع عن مبطل أو تتلمس العذر لمثل هؤلاء إياك يا هذا أبدا أن تفعل مثل هذا إياك لأن هذه خيانة لله وخيانة لرسوله عليه الصلاة والسلام وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يولي علينا من يصلح اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا ودمره كما دمرت عادا وثمود اللهم عليك بهذه العصبه الآسمة الفاجرة التي تريد العبث بامن العباد والبلاد اللهم عليك بهم وبمن نوعهم وبمن شجعهم وبمن تحيس لهم وبمن انتصر لهم وبمن دافع عنهم اللهم أرن فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم إننا نسألك أن تشعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة